نায়ا عما دفنت جسما نায়ا عما دفنت جسما وبصدر عبد الله الرضي وبصدر عبد الله الرضي زناب يا عمتي نظري صوب المشراعه زناب يا عمتي نظري صوب المشراعه قبر البطل شوفه ف لم البطل شوفه يا هذا ابو الفضل صاحو بالجود شوفتا يا عمتي من دون زنود هذا ابو الفضل صاحو بالجود شفت يا عمتي من دون زنود سعى على الرمح وصالاهم بضعا سعى على الرمح وصالاهم بضعا تجري دمي وقلبي تجاره مدمع تجري دمي وقلبي تجاره مدمع كاف الهلعا يا ما يا وسف صاحب الرعاية ممدود اكافل هالعايلة لن يميعود يا وسف صاحب الرعاية ممدود شفك يا ابو فاضل دوان مقطوعا في انظر عيون مفجوعه شفت يا بوفا ظل في المعركه انظر في عيون مفجوعه ادى ور اللي تشوف بعار صدل رأيتك عمي ديوانا مرمية نحجو عنا بكم والمهجة مفرية رأيتك عمي ديوانا مرمية نحجو عنا بكم والمهجة مفرية أداور الجفوف بعانا فرصت لطفوق يا ابو فاضل دولة مقطوعة في المعركة انظر بحيون مفجوعة منظر الولي والكافل دم من الصبل عمي سايل يعني منظر الولي وكافل كما من الصبن عمي صايه يا ربانا كربلاء كربلاء كربلاء كربلا هل بدور المضيئه على الوطن هل بدور المضيئه على الوطن كربلاء كربلاء كربلا كربلا هدي زينب جورك هسبيها هدي زينب جورك هسبيها صدر عبد الله